فإذا قَالُوا لَنَا هَاذَا لنا هذه سَيِّئَةٌ قَالُوا يَرْهَمُ بِمُوسَى وَمَنْ مَّرَّ أَلَا إِنَّ مَطَائِرَهُ عِندَ الظَّامِئِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ تَأْتِي لَنَا فَشَرَّنَا <تصحرنا> بِما قَمَا نَحْنُ لَكَبِيرِينَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْقُفَّانَ وَالتَّرَاتَهَا الْقُمَّ لَهَا وَفَاتٍ أَوْ السَّمَاءَ آيَاتٍ مُفَصَّلَةٍ فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانَ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا بما عهد عندك وإن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن مهتبني إسرائيل فلما تشفنا أنهل الرجز إلى أجل كثبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأوَصَّنَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَغْفِرُونَ شَأِيْفَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ بِمَا صَبَّهُ وَدَمَّ صنع فير اوه وقومه وماتوا من يعرش